إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ آمَ أَنْ تُعَذِّبَ وإما أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا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 فإذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقابا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا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 وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً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 يا أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وَلَا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا